أما تمود فأهلكوا بالطوارية وأما عادوا فأهلكوا بريء صرصر عادية ترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاب نقل صامية فهل ترى لهم من بافية وجاء فرعا ومن قبله والمتفكات من خاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرابية إما لما طغلنا حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعية في خوف نورنا فثم رحمده وحلالات انجو والجلال تنتك كذا كنت وقعت السماء هي يوم إدّم وهي والملك على أرجائها ويحل عرش ربك فانقهم يوم إدّم ثمانية يوم إدّم ترون لا تخفى من تَأَمَّنَ مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ سَيَقُولُونَ هَاؤُ مَن إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ سُيَعِيشُ حَاضِرِيَةً فِي, عيشة راضية في عانية حقوقها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القارية وأما من اوتي كتابه بكماله فيقول Yeah. I'm well, ولو تقول علينا بعض الأطاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيل فما من أحد عنه حاجزين وإن وإن من مصدقين وإن لنا علم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق كل يقين اذبح باسم ربك تفسير سوره